يعني الحمد لله صلى الله عليه أولا المقدمة كما شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل وذكر أن القرآن كتاب الهداية وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معانيه كما بين لهم ألفاظه قال تعالى لتبين للناس منزل إليهم وقال أكثر من واحد من الصحابة تعلمنا العلم والقرآن القرآن والعلم والعمل نعم ثم ذكر أن الخلاف الواقع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا بالنسبة إلى الخلاف الذي وقع في من جاء بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاتلاع والعلم والبيان فيه أكثر. وذكر أن الاختلاف نوعان اختلاف نوعان اختلاف طباب واختلاف تنوع وغالب ما يطش عن الصحابة من الخلاف يرجع إلى أنه اختلاف تنوع يقول وهذا صنفان صنف الأول أن يعذر كل واحد منهما عن المراد عبارة وابحة غير عبارة صاحبه التي تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزله الأسماء المتكافئة التي بين المتراضحة والمتباينه مثل أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فالله عز وجل الرحمن هو هو والبطير كلها تدل على ذات واحدة إلا أن معانيها تختلف والقرآن الفرقان الهدى البيان يدل على مسمى واحد وكل اسم من فيه معنا يختلف فليس من قال هذا القرآن بخلاف من قال هذا الهدى بخلاف من قال هذا البيان فهو واحد يشار إليه وإن تنوعت أسماؤه فالاختلاف بينهم بسبب تنوع الأسماء للمسمى الثاني الصنف الثاني من الاختلاف الواقع بينهم أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التنفيذ وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه ثم اوردنا الكتاب الذين اقتفين منهم ظالم لنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الظالم لنفسه الذي يترك الواجبات وياتي المحرمات المقتصد الذي ياتي الواجبات ويترك المحرمات السابق بالخيرات الذي يأتي الواجبات والمستحبات ويسرط المحرمات والمتروهات هذا على سبيل العموم يجي واحد بقى يفتر هذه الآية هذه الأقسام الثلاثة على عبادة من العبادات واحد ظلم نفسه في حق عباده يقول هذا مثلا الظالم لنفسه الذي أخرت صلاحة تخرج وقتها أو آخر وقتها المقتصد الذي يأتي في الصلاحة وسط الوقت أثناء الوقت المتسعى السابق بالخيرات الذي يؤدي الصلاه في اول وقتها هذا ليس خلاف او واحد يفسر السابق بالخيرات اللي يبادر بالانفاق الواجب عليه بإخراج الزكاه بمجرد ما يملك النصاق وهكذا هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الاختلاف ومن ذلك أسباب النزول يراد به أنه السبب الذي نزلت من أجل الآية يعني واحد يقول إيه هذه الآية نزلت في كذا لسان يقول نزل في كذا ربما تتعدد أسباب النزول وربما يكون أحدهم يريد أن الآية سبب نزولها كذا وأن الآية نزلت في كذا أي شُكموها تناول كذا هذا مما يظهر كأنه خلاف والاصطم الحقيقي أنه ليس بخلاف ومن ذلك أسباب النزول يراد به أنه السبب الذي نزلت من أجل الآية ويراد به أنه داخل في الآية وان لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وكذا ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين يحتمي قول هذا وقول هذا إما لكونه مشتركا في اللغة مسترك اللفظ اللغوي مثل قسوره وعسعة يتحد اللفظ اللفظ واحد والمعنى مختلف وهذا ليس اختلاف هذا يدل عليه اللغ يقول لك مثلا قثوره الاسد قثوره الرامي الشجاع يدعي عن بعضهم يفسر قثوره هذا وبعضهم يفسر قثوره بهذا ولا خلاف فقصورة يطلق على هذا وهذا عثى يعني اقبر الليل او أقبل الليل واحد يقول والليل الليل اذا عثى يعني اقبل وثاني يقول والليل الليل اذا عثى يعني اقبر ما فيش خلاف لان الكلمة معناها هذا وهذا او لتونيه متواطئا في الاصل وهو الذي طابق لفظه معناه اللفظ والمعنى لكن المشار اليه مختلف الاول اللفظ واحد والمعنى مختلف والمشار له واحد التطابق التواطؤ هو الذي طابق لفظه معناه كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى الضمير هنا والضمير هنا لفظ واحد لكن المراد به اختلاف بعضهم يقول دنا تتدل الضمير على الله والبعض يقول على جبريل وهذا صحيح وهذا صحيح توافق وهذا قد يدخل في الصنف الثاني المتقدم اللي هو ذكر بعض افراد الجنس على سبيل التمثيل ومن الموجود الذي يظن بعض الناس أنه اختلاف أن يعبروا عن المعاني بالالفاظ متقاربة لا مترادفة المعنى اللي اراده واحد لكن هذا أدىه لفظ، الألفاظ متقاربه لا مترادفه لأن الترادف في اللغة في القرآن إما نادر وإما معدون وفي اللغة قليل لأن الترادف في القرآن إما نادر أو معدون مثل الوحي واحد يفصل الوحي بالإعلام يقول الوحي الإعلام يقول الإعلام خفي يعني هذا تقارب في المعنى لأن الوحي والإعلام الخفيف في سرعة أو تمره يوم تمره السماء مرضى المرضى كل الحركة, الحركة السريعة هذا تقريب في المعنى فقط ومفيش خلاف بينه أو الحركة السريعة الخفيفة او لا ريب راحت يقول لا ريب يعني لا شك في خلاف ده قد يقول بين ريب والشك لكن إيه قريب منه ذلك الكتاب هذا الكتاب راحت يقول ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب في خلاف لكن حقيقة ليس حقيقة هو تقرير للمعنى فقط وعامة ما يضطر إليه الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة يعني يوجد خلاف بين الصحابة في الأمور التي يحتاجها عامة المسلمين فهم يعلمونها لأنهم يحتاجون إليها ليست خفية بل متواتر عند العامة والخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير رقوعها ومواقيتها وطرائد البكاة ونوط بها وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف والرمي وغير ذلك أما الاختلاف الذي هو من نوع الثاني وهو الاختلاف التضاد هذا قد يوجد لكنه بقله لاسباب من خالف فيها يكون مخطئا وخطأوا بسبب يعذر من أجله وهو كما ذكرنا الاسباب التي ذكرها في رفع الملام عن العلمه الاعلى يعني خفاء الدليل نسيانه للدليل غلطوا في فهم الدليل ظنوا أنه منسوخ او ظنوا أنه معرض بما هو اقوى منه او أي شيء من هذه الاسباب التي يعذر بسببها ثم ذكر الاختلاف الواقع في التفسير انه على نوعين ما مستنده النقل وما مستنده الاستدلال فمستنده النقل إما أن يكون نقلاً عن معصوم أو عن غير معصوم وإما أن يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف أو لا يمكن معرفة ذلك فما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف فهذا موجود فيما يحتاج إليه في التفسير والحديث والمغابي وهذا قد نصر الله الأدلة على بيان ما منها صحيح وضعيف الذي يحتاجه الناس من المنقول لابد أن يكون الله عز وجل بين الأدلة على صحة هذا وضعفه وإلا لكان الأمر في اختلاط ما يحتاج الناس إليه من المنقول في التفسير وفي الحديث لابد أن يكون الله عز وجل قد نصب الأدلة على الصحيح منها للعمل به والباطل والضعيف لربه ومنه أيضا ما لا يمكن معرفة ذلك لعني لا, لا يمكن معرفة الصحيح ولا الضعيف وهو ما لا طريق لنا إلى الجذن بالصدق فيه فالبحث فيه لا فائدة فيه وهو من فضول الكلام كما ذكرنا لون كلب أصحاب الكس عددهم أسماؤهم البعض الذي ضرب به الميت من البقرة وما إلى ذلك يقول وكثير من المنقول في التفسير كالمنقول في المغازي والملاحم يعني عمتها لا يوجد لها أسنين كما قال الإمام أحمد ثلاث كتب أو ثلاث أشياء لا أصول لها أو ليس لها يعني ليست لها أسنين لأن الغالب عليها المراسيل ذكر بدون أسنين وكما سئت الكلام أن هذه المراسيل في حد ذاتها مفردات ليست بصحية ولا يعمل بها إلا إذا تكرر ثم قال أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم اهل الشام ثم أهل العراق وأعلم الناس بالتفسير أهل مسكة أصحاب ابن مسعود ابن عباس، وأهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل المدينة في التفسير زيد بن أسلم وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن والإمام مالك الذي أخذ عنه التفسير ثم ذكر أن المرسل كما نشرنا إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطعة قفدا أو بغير قفدا اتفاقا فهي صحيحة قطعا يعني تعددت اتجاهات هذه المراسيل اخذت من وجوه المتعددة لكنها مراسيل مجموعة يدل على أن التفسير حق في نفس الأمر أو الرواية حق في نفس الأمر تعدد الطرق يعطي قوة أعظم من قوة الإسناد المنفرد أو الإسناد الأحاد كما ذكرنا هذا كلام منه في جهة أصول الفقه وهو الكلام على المتواتر وهو الذي رواه جمع كثير تحيل العادة ترطؤهم وترطؤهم على الكذب وأن يروي ذلك عن مثلهم وأن يكون مستند تهيئهم الحس وأن يفيد خبرهم العلم لسامعهم ثم النوع الثاني من سببي الاختلاف الأول النوع الأول الاختلاف من جهة النقل وهذا من جهة الاستدلال لا بالنقل يقول فأكثر ما يكون الاختلاف فيه من جهتين حدثتا بعد الصحابة يعني الاختلاف في التفسير بالاستدلال او بالعقل لا يوجد هذا الاختلاف إلا من جهتين وقعتا بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحفاد وهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها وقوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به قوم في الأول الذين وقعوا في الاختلاف الذين وقعوا في الخطأ ووقع الاختلاف بينهم في التفسير بالرأي وهم بعد الصحابة والتابعين وتابعيه قوم اعتقدوا عقائد فاسده باطلا ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها وهم قسمان صنف يسلبون اللفظ لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وصنف يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به يعني اللفظ القرآن يدل على معنى يسلبون هذا المعنى لفظ القرآن لا يدل على معنى يدخلون فيه هذا المعنى حتى ينصروا معتقدهم مثل الخوارج والمعتزلة والروافض والجهنية صنف يسلبون لغض القرآن ما دل عليه وأريد بهم، يتأولون ما يخالف مذهبهم الآيات التي تخالف مذهبهم يسلبون هذا المعنى فيها مثل الذين يقولون والصابرين والصادقين والقنيتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب اذا يشبه هؤلاء أهل البدعة يا صحابه الصابرين برسول الله والصديقين ابو بكر والقنيتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين بالاصحار علي هل الذي وصلنا من هؤلاء المستقرين والصديقين والفندين والمنفقين والمستغفرين لاصحاب والاوقات ليس كذلك وعظم الله ليس كذلك عثمان وعلي هذا سلبوا بعض المعاني التي تدل عليها الايه والصنف الثاني يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به يعني يستدلون بايات على مذهبهم والدلاله فيها بعيده جدا مثل ما يقولوا إيه ان الله امركم ان تذبحوا بقره يقول عائشه فقتلو ايمه الكفر يقول ابو بكر وعمر مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمه يخرج منها اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين هذا يحملون اللوظ القرآن على ما لم يرد به. يقول وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته في المعنى من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول يعني المعنى وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول فالذين أحطأوا في الدليل والمدلول كطوائف من أهل البدع الذين أحطأوا مذهب يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يستمعون على ضلالة أما الذين أخطأوا في الدليل لا في المدلول مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة من حيث اللغة لكن القرآن لا يدل عليها وهذا موجود في كتاب حقائق التفسير لعبد الرحمن السلم ثم هذا كلام مختصر لما تقدم وذكر في النهاية في الفصل الأخير أحسن طرق التفسير كما ذكرنا تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وتفسيره بأقوال الصحابة وتفسيره بأقوال التابعين ثم ذكر أن الإسرائيليات التي تذكر إنما تذكر الاستشهاد ذلك الاعتقاد وهي على ثلاثة اقسام كما تقدم ما علمنا صحته من شرعنا فهذه مقبولة ما علمنا كذبه وغطلانة علمناه بشرعنا فهي مربودة ما سكت عنه فهو لا يصدق ولا يكذب وينقل الخلاف عنهم, عنهم في ذلك ولكن كما ذكر بشرط أن تستوعب الأقوال وبيان الحق فيها من الباطل وبيان ثمره ذكر هذا الخلاف ثم بعد ذلك التفسير بالرأي وحذر الصحابة والتبعون منه وإن كانوا قد تكلموا بالرأي لكن بالرأي الذي له شو له دليل إما من لغة القرآن أو لغة السنة أو لغة الصحابة وذكر قول شعبه أخوال التابعين في الفروع ليست بحجة يعني على بعضهم أما إذا سمعت تكون حجة وذكر مسألة مهمة في هذا الكلام وهي من عدل عن مذهب الصحابة مسألة ذكرها الشيخ المعثمين رحمه الله يقول من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتستيرين ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا معفورا له قطعه يقول الشيخ عثيمين هذه الصائدة تكاد تكون مجمعا عليها وإن كان العلماء يختلفون في بعض تفاصيلها من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطوعا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مخطورا له خاطئه وذكر عن المعتزلة الذين هم من الصنف الذين اعتقدوا عقيدة ثم تأولوا لعقيدتهم القرآن وأدخلوا أدلة يرونها أدلة ويحملون القرآن ما لا يحتملون نصرة لمذهبهم وذكر عن المعتزله أن لهم أصولا خمسة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر كلمات ظاهرها حق وباطلها باطل فالتوحيد عند هؤلاء المعتزله يعنون به نفي صفات الله عز وجل والعدل مضمون العدل عندهم ففي رأيهم أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته هذا معنى العدل عندهم وأطل الفارس المنزلة بين المنزلتين يعني يقولون الفاسق لا كافر ولا مؤمن لكنه مخلص في النار الفاسق عندهم مخلص في النار لكن ليس كافر ولا مؤمن إنه في المنزل بين المنزلتين الرابع عندهم إنفاذ من الأصول الخمسة عندهم إنفاذ الوعيد أي لابد من تعذيب العاطم لأن الذي أوعد هو الله وهو قدر إنفاذ وعيده يفعل لابد أن يعذب العاطم ومن أجل ذلك أنكر الشفاعة الذي حكم الله عز وجل عليه أنه بأنه يعدد أو يتعد في النار يقول بد أن يحقف الوعيد ويدخل النار ولن يخرج فلذلك أنكروا الشفاعة الأطل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه عندهم الخروج على أولاة الأمور لا كما عند أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبل الاستطاع باليد ثم باللسان ثم بالقلب الله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى الله وصحبه وسلم